لا التعريف بمتشف خاصة نقول ماذا إذا نفتدئ نقول الكتاب ها نفتح له الكتاب المتشف المتحف هذه اللغة الفصحة المشتهرة لكن ايضا هناك لغة ضعيفة كما سيبتر الآن من الله اذا سدان نسم اين الله يحرك بالصدغ ثم افصح وصدغه ضعيفه اي من الله اي من الله بالفتح. من ما معنى امن الله لافعل النسد او من الله انقسم الله امن الله. الله يعني ما دخلنا بالصدغ فاامن استقم من ماذا فمن اليمين والجن البركه لا من اليمين ليس الجمع لماذا يمين اامن لا من اليم اي من البارسة والله عالم نعم بسدحهما قلنا همزة لا التعريف بالسدحة قابرة اما همزة اي من همزة من قلنا ماذا ان اتدعنا بها فبالفتح او ماذا في لغة القادرة بالفسح من الله نعم هذا الرابع مهم يا أستاذ هذا الرابع مهم طيب ما هو الرابع ما يحرك للظن فقط وهو أمر الثلاثي إذا انظم ثالثه ظلما متأصل أمر الثلاثي أمر الثلاثي, أمر الثلاثي. أمر الثلاثي. اكتب الفعل كتب الماضي المضارع ماذا يكتب والامر اكتب في ما قبل الاخير الثالث يعني ما قبل الاخير يكون ماذا الهمزه والكاف والفاء والفاء الهمزه والكاف والفاء الفاء ثالثه لا؟ اذا دل الثالث فالهمزه تاخذ حركه الثالث بس اول روس الراء نضموا ادخل ماذا مثال اقف ادخل ادخل اخرج اد نعم اذا ماذا الهمزه في تاخذ الحرف الثالث طيب متى في الامر الاسلاني اذا قال ضمت الثالث متقلا اذا كان ماذا قال لان ضمن ثالثه سلم من متصلا لا نعضم من متصلا او إن, ي... ان لم تكن الضمه متصله وان وجدناها ظاهرا ان الضم موجود لكن لم تكن الضمه متصله وانما جاءت الضمه لسد اعلان صرفي فالهمسه لا تحوز الضمه هذا اذا راينا الضم موجودا لكن ليس متصلا وان لم نرب الضمه المتعصله موجوده وانما حذفت لعله من العلل الصرفيه لكن في الاصل الضمه موجوده فمن الحمله تفقدت حرف الضمه المتعصله المحذوفه المنقله الى حرف اخرى بسبب عله صرفيه ما ظاهره ليس ما ظاهره الدم لكن غير متعصب نعم <تصفيق> اوغى ياه اوغى ياه انظر يا اخو اوغى الماضي غدا المضارع يجدو يطي امر للمخاطبة ادناء المخاطبة اوغى فعل الامر مبني على ماذا حدث الواو حدث عطل عله طيب وتدخل دمته داله على ماذا على الحدث سياتي اغزو الان اغزو الهمزه تاخذ حركه الثالث ام لا الزاي ثالث ام الواو سياتي لم نقول اغزو الهمزه اخذت حركه ماذا حركه الثالث حركه الثالث ما هي الضمه لكن لما نخاطب امراه شن. اغذي يا هندي اغذي سيد الآن نأتي بشأل خطر اكتدي اكتدي يا هندي أسلبنا الأمر إلى ماذا إلى يا المخاطبة فماذا قلنا اكتدي فآخر الفعل آخر الفعل ينشغل بحركة المناسبة لماذا لي سيد ما هي الحركة المناسبة لي الكسر فماذا نقول اغذي اكتبي هنا اغذي اذا ماذا صارت الضمه الان كثرة لكن اصاله لبنى موجودة ام لا فلا نقول اغذي لكي نقول نرجع الى القاعدة ان الهمزة تأخذ حركه الثالث والثالث هنا كثرة لا في الاصل ضمى نعم اغذي تقيلة اه تقيلة هو صحيح اما اذو في تعارض السماء والقياده نعم في طرف الأصل يأخذ غزى يغزو تغزو عند الإثناد إلى ياء المحافظة الواو تحرّط بالكسرة لمناسبة ماذا الياء والكسرة مع الياء ثقيلة كما أن الضمّة مع الياء ثقيلة تسمى الواو الكسرة مع الواو ثقيلة عرصة مبادة تسمى كما أن الضمّة مع الياء ثقيلة ماذا يفعل بهذه الحركه تحدث وتشكر الواو او الياء الواو ساكنه والياء المخاطبه ساكنه انتقلت ساكنان حدثنا ما ماذا الواو حدثنا ما العله سي في فصار ماذا الان انتقلت الكثره الى عين ولابد ان يكون اه اه اه اخر الكلمه مكسورا لمناسبه الياء فنقول في نعمه إذاً ماذا دخل؟ مثل اهذي دخل أم لم يدخل يحاولونه متعصلا؟ دخل لأن في الاصل الدم الموجودة وماذا يخرج الآن؟ دخل اهذي وخرج ماذا؟ ما ظاهره الدم لكن في الحقيقة ليست في نعم وخرج لو لو, لو, لو لو يعطوني ما يعطون ولقى من الكتاب هذه الاف المعصيه سعته خيرا كثيرا نعم عز وجل ان نعم طيب اصلهم نعم قال خرج اللغه الفولكه امشي فانه يكتب بالكسر او يكتب بالكسر لماذا قال لأنه، لان لانه اصله مشى يمشي امشي طيب الان عندك امشي الياء كيف بدها اذا لم نسدها الى الدماغ رفعا سفر ابي بسرعة بسرعه وهي متحدثه اسم متحدثه هي كمان ساكنه الف الاثنين و المحادثه يا و الجماعه يا المحادثه رفع الساكنه ان فاء الفاعل وما الرفع متحركه في الان امشي. ما اتنبنا هذا الفعل الى ضمير رفع ساكن نقول فعل, فعل حد واضح الفعل ضمير رفع ساكن ضمير رفع ساكن ماذا نفعل الواو نأتي بسؤال صحيح اولا لكي نعرف القاعده اكتب في الامر في يكون ما قبل الواو لا مونا صحيح ادرسوا اقرؤوا هكذا هكذا تحركوا بماذا نفتح القاعده قبل قليل ماذا اكثرت مع الواو ثقيله كما ان الدم مع الواو ثقيله قال ماذا لان اصله الياء بسبب ماذا؟ لم الواو السين وضم الياء الياء من الثقل ماذا على ماذا على كما تكتنى... الواو ثم خذفت انتقاء السائرين ثم ضمت الشين اللي الواو الواد من القلب يا الشين من القلب ولهذا هذا الكلام ثم الشين واضح من القلب كيف يمكنك لديها؟ ها الدنيا الطبعات عشرة؟ ها؟ لا قال يا ايه؟ من عرف له حسن حسن الواو من القلب ولتسلم الواو واو الجماعة من القلب ماذا؟ اتدلت يا ما ذكرت وايب يا أخي ولتتلم من القلب يا أخي لماذا لأن الشين إذا دقيت مكسورة يا أخي وتأتي الواو بعد الكتر تطلب الواو سلخائيا إلى الياء لأن الواو مع الكتر عدويتان الله الواو ما تناسب الكتر وإنما الكتر تجلب يا أخي تجلب يا والواو تجلب ضمة فهنا أيهما غلط الواو جلبت ماذا ضمكا فقلبت إذا تضع ماذا؟ ضمكا ثم امشوا. أما إذا غلبنا ماذا؟ الكثرة فماذا نقول؟ امشي ال... الواو تقلب ماذا؟ تقلبو يا عمي وإذا فعلنا هكذا كأننا نخاطب إمرأة ولا نخاطب جمعا نقول؟ طيبة مراعي بحركة الهمزة في مجانسة حركة الثالث لكن لماذا في اذهب انظروا ما قلنا اذهب قلنا اذهب ماذا قال قال الاكتنجي على انهم بغض وانما ما قلت بذهب دفعا لتوهم من يتوهم انهم اذا ظنوا في مثل اكتب وكسر في مثل اضرب وينبغي ان يفتح في مثل اضحب لا ليكون القدراء وانما لم يفعل ذلك لان لا يلتجس بالمبارع المسيئ بالهمزة في حالة الوقت اذا كنت اضحب فالأنا قلنا تكون مجالسة للحركة الثالث اضحب انهاء ما تهم له اذا اذهب انا اذهب مبارح ام امر واذا جعلنا الامر على طولة المبارح يحصل اللبس والمثباثا لا يحصل فدفع للمثباث ما رأى بهمزة اذهب حركة ماذا؟ الثالث سيئة اذا هذي النقر الرابع اعطى شيء في حركة همزة الوسم وعثيرا <تصفيق> <تصفيق> ومالك عثيرا يعني غير ما دفترنا في الصفحه الرابعه حمزه في الوقت كلها هاتقولوا ماذا استخرجوا استخرجوا تستخرجه استخرج استخرج فهمت بالصفر انطلق انطلق نعم وهكذا طيب والحمد لله نعم صحيح نقدمنا I'm تعالhay much cutama wa sallam wa sallam علمنا ما في سنة في سنة في في الله له ودرسنا في إن شاء الله نبدأ باذن الله تعالى إن جاءت النساء فغدا وإلا بعد غشب وبيذل الله تعالى يكون بسم عنا في شاء الله وثقره إن شاء الله بيذل الله تعالى ورزقنا الأخلاق ليس في وقت إن شاء الله ونعرف ان شاء الله <سؤال> لكن هاي اللي من انت عافيت اجداد راجع ان شاء الله ويخلص